ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق سَيُوَفِّيهِمْ عَدْلُون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَنْ يَتَفَكَّرُوا ما بصاحبهم من جنة إنه وإذا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء 114. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم 115. فبأي حديث بعده يؤمنون 116. من يضلل الله فلا هادي له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 قال وَقَدْ جَاءَ إِلَّا هُمْ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَهُ تَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيْدٌ عَنْكَ قُلْ ما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون